لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَالتَّهِ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 إن الله يحب المقصّدين إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 فلا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم